وَالصَّلَاةُ فَأَنتِ صَفَّاءٌ فَالزَّجْرَةُ زَجْرَاءٌ فَالتَّارِيَةُ ذِكْرَاءٌ إِنَّ إِلَى كُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقَ إِنَّ زِينَ السَّمَاوَاتِ الْجَنِيبِ بِزِينَةٍ بزينة من الكواكب وتحفظ من كل شيطان مارد وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائكة الأعلى ويقلفون من كل جانب دحوره ونوم عذابه وصبر إلا من خطف الخطفا فأسمعه شهاب تاقب فاستفتهم أهم شد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيْنِ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَيَعِدُكَ أَنَّنَا وَنَتَعَوَّدُ الْعِظَامَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آذَانُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ قُلْ نعم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ واحداً فإذا هم ينظرون وطالوا يا ويلنا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم الذي كنتم فيه تكذبون أحشر الذين ظلموا احشروا الذين ظلموا وعزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجهيل وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن الذين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلقان بل كنتم قوما طاضين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأخويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم إذا قيل لهم لا لله اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا نترك آلهتنا ائنا نترك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لدائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم وهم مقامون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول وإنك لمن المصدحين أيذا متنا وكن ترابا وعظاما فإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجهيل قال تالله تالله كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا نوتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا لمثل هذا لمثل هذا فاليعمل العامل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 فما ليون منها البطن، ثم إن لهم عليها، ثم إن لهم عليها لشعبة من حنيم، ثم إن مرجعهم ليل الجحيم، إنهم الفواهات المظالم، لهم على آثارهم ضعف. ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسل فيهم منذرين فأوضر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد واعي المخلصين ولقد نادانا ولقد نادانا نوح فلن يعمل ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا دريته أبو الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إن آخرين وإن من شيعته لإبرائيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبي وقومي ماذا تعبدون فإذ كم آلية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نقاتا في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم درين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليهم فون قال تعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قال ظلوا لغوهم يانا فألقوا في الجحيم فأرأنوا به كيدا فجعل لهم الأسفلين وقال إني دليل إلى ربي سيهدين ربها بلي من الصالحين فبشرناه بغلام حي، فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك انظر ماذا ترى قال يا ابد افعل ما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم فلما اسلم وتلهوا للجميع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 كذلك نجزي المرسلين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق من ذريته ما مرسل وظالم لنفسه, لنفسه مبين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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُطْصِفِينَ وَإِنَّهُما إِنَّهُما مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ يَا سَلَامٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَا لِقَوْمِهِنَّ لَا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين مَدَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منين فلولا أنه كان من المسبحين فلولا انه كان من المسمحين لالبذ في بطني لا يوم يبعثون، لنبت في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجاعة من يقضين، وأرسلناه إلى أمة ألف أو يزيدون، فأمنوا فنتعناهم إلى حين. رَسَفْتِينَ الرمك البنات ولهم البنون ام خلقن الملائكتين اثنا ام خلقن الملائكتين اثنا ومن شاهدون الا انهم ممن يفهمون لا يقولون لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون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 سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معروض وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَمِنَ عِندَنَا ذِكْرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَئِنْ أَتَيْنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 لا يرب العالمين